استمع إلى الجمل ثم أعدها واكتبها في دفترك جبران خليل جبران هو شاعر لبناني شهير محمود درويش هو شاعر فلسطيني شهير أمين معلوف هو روائي لبناني شهير نزار قباني شاعر سوري شهير